سمِ اللهِ يَا اللهُ مَنَ اللَّهِيْمِ وَالسَّمَاءِ إِذِ التَّبْرُوجُ واليوم الموعود وشاهدون Oma naqamu minum illa an yu'minu billahi al-aziz, al-hamid, al-lazi lahu mulku al wa ma dha wa ddan wa بط شوابك لشديد إنه Huzak rkt experiencesi gutuz filtru هل أتاك حديث الجنود الاتاك حديث الجنود في العون والثمود بل للذين كفروا في تكذيب والله من ورى محيط ذل هو قران مجيد في لوح محف